دنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب وعصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إِنَّا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين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 يطاف عليهم بكأس من معيّ بيضاء لَلَّتِ الْشَّارِبِينَ لَا فِيهَا غُولُ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُزَفُونَ وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِينَ كَأَنَّهُ النَّبِيُّ مَكْنُونٌ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ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 ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرمون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين أنظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين فلقد نادانا نوح فلمعنا المبيدون ونجلناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا من يشهوهم الباقين وسأتم عليهم الأحقين كلام الله لا يُخون في العالم إن كذلك نجير محتمين إلَّا هُوَ الْعِبَادِ مَنْ مَرِينَ ثم أغرتنا الآخرين وَإِنَّ مِنْ إذ إذ جاء مَنْ فِي عَاشِرٍ مَنْ هُوَ عَابِدٌ مُّنِيبٌ إِذَا أَغْرَقَهُ بِقَلْبِهِ سَلِمًا إِذْ قَالَ لِأَهْلِهِ وَقَوْمِهِ مَا لاَ تَعْبُدُونَ فَإِذًا آمَنَهُ بِاللَّهِ كُلِّهِ سَمَاعًا وَنَطْقًا رَّبُّ الْعَالَمِينَ فَنَظَرَ مُرْسَلُونَ إِلَيْهِ فَقَالُوا إِنَّنَا ثَقَلٌ فَكَوَّنَ لَهُمْ عَنْهُمْ جُذُرًا فَرَأَوْا إِلَى آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ مَا لَكُمْ لاَ تَنفِقُونَ فَرَأَوْا عَلَيْهِمْ ضَرَبًا بِالْيَمِينِ فَأَقْبَلُوا إِلَى إِلَهِ يَعْبُدُونَ قَالُوا أَتَعْبُدُونَ مَا نَحْنُ حِسَابُونَ وَاللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ قالوا بنا له بنيانا فألقوا في الجحيم فأرادوا به شيبا فجعلناهم الأسفلين وقال إني لاهد إلى ربي سيهدمين رب هبني من الصالحين فبشرناه بغلام الحليل فَلَمَّا بَرَزَ مَعَهُمُ السَّعْيَ قَالَ يَا مُنَيَّرُ مِن يَرَاهُ إِنَّمَا أَنَا مَن أُذِعْتُ فَأَمَرْنَا لَا شَرَعَ قَالَ يَا أَبَتِ السَّعْيَ لَمَا تُؤْمِنُ فَقَدْ جِئْنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّادِرِينَ فَلَمَّا أَسْلَمَ وَثَنَهُ مِنْ جَدِيدٍ وَعَبَدَ اللَّهَ قَالُوا سُبْحَانَكَ وَتَعَالَىٰ إِنَّا كُنَّا مِنَ الْمُسْتَهْزِئِينَ إِنْ هَٰذَا إِلَّا الْبَدَأُ وَعْدًا مِنَ اللَّهِ وَعْدًا لَّمْ يَكُن لَّهُ مُعَذِّبِينَ وَسُبْحَانَ عَلَىٰ مَا يَصِفُونَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَمَكَانُهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِنَّهُ مِن لَّذِينَ تَبَوَّأُوا وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه على إسحاق ومن ذرن نبي ما محسن وظالم من نفسه مدين ولقد منلنا على موسى وهارون ونزيناهما وقومهما من الكود العظيم ونصرناهم فكأمهم الغاليين وآتيناهما الكتاب المستقيم وهديناهما الصراف المستقيم وفرتنا على الهمار في الآخرين سلاما على موسى وهارون إنا كذلك نبيل المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وَإِنَّ إليا سلم إذ لقومه دعلا إلَّا أَنَّ الْمُسْلِمِينَ الْقَالَ لِقَوْلِهِ أَلَا تَسْتَقْرُونَ أَكْذَبُونَ دَاعِلُونَ أَكْذَبُونَ أَحْسَنُ الْقَالِينَ اللَّهُ يَعْرَضَ وَرَبَّ أَعْرَضَ عَائِشًا الْمُرْتَدِينَ فَكَلَّمُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ إلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُحْلُصِينَ وَصَلَّى رَبُّكَ عَلَيْهِ وَسَلَامٌ عَلَى إن وكذلك إنه من وإن من الْمُرْسَلِينَ إِنَّكَ كُنْتَ لَحَسَنًا مُحْسِنِينَ إِنَّ مَنْ مِنَ الْمُنَافِقِينَ فِي النَّارِ خَالِدُونَ وَإِنَّ الْقَلَمَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِنَّ جَهَنَّمَ أَهْلُهَا وَإِنَّهَا عَلَيْهِمْ لَشَهِيقٌ إِلَّا عَذَابًا قَرِيبًا ثم جَمَرَ الْأَخَلِّ وَإِنَّ صَلَّاً مَرَّ عَلَيْهِ مُصْبِحَهُ لَبِلَّمَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ